بسم الله الرحمن الرحيم يقول ائنك لمن المصدقين ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون قال هل انتم مطلعون قَالَ عَفَرَاهُمْ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَتُ رَبِّي وَلَوْلَا نَعْمَةُ رَبِّي لَكُتِّ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ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 إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حم ثم